يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بداين أجل مسمى فاكتبوه إذا تداينتم بدأه إذا أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل وليكتب بينكم كاتب بالعرض ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وقو واليم للذي عليه الحق وليتق الله ربه فوق واليم للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخث منه شيئا وليستقى الله ربه ولا يبخث منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع فإن كان الذي عليه الحق أسفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أو لا يستطيع أن يملله وفليم للوليه بالعدل أو لا يستطيع وَالتَّشْهِيدُ شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَالتَّشْهِيدُ شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ ترضون من ان تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا إِلَّا يَشْهَدُونَ رَجُلٌ لَّسْنَا كَذَبُوا وَالرَّاتَانِ مِمَّن تَغَضَّبْنَا مِنْ الشُّهَدَاءِ أَمْ تَضِلُّ إِحْدَاهُمَا أَمْ تَضِلُّ إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى أن تضح إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى اقف سقوط عند الله واقوم للشهاده وادنا الا ترتاب اعرف اقف سقوط عند الله واقوم للشهاده وادنا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم إلا أن تكون تجارة حاضرة فليس عليكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا كَتَبَ يَعْقُوبُ وَلا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدُ وَلا يضار وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَإِن تَعْرُفُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ فِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ الله ويعلم والله بكل شيء عليم